سيرته صلى الله عليه و سلم كلها آ د ا ب و حياته كلها مكارم و ف ض ا ئ ل و اليوم سوف نتحدث عبر هذه ا ل م س ا ح ة و ا ل س ا ن ح ة حول ا ل أ د ب الرفيع و الخلق السامع عنده صلى الله عليه و سلم و هو يدل على انبساطه و على طيب قلبه وعلى فهمه للناس ونفسياته سوف نتحدث عن مزاحه صلى الله عليه وسلم نعم بعض الناس بتخيل ان ه رجل الدين مفروض يكشر وشه ويصرها وينطط عيونه وما يتونس وما يهزر ويكون ز و صارم لا والله ما هذا بدين محمد صلى الله عليه وسلم وليس هذا من سنته وليس هذا من هديه صلى الله عليه وسلم س أ خ ب ر ك م ونستمتع ببعض صوره ومظاهره الضحك عنده صلى الله عليه وسلم لكن ينبغي أ ن تعلموا شيء ما كان صلى الله عليه وسلم يضحك الضحك المستهدر حاشاه إ ن م ا كما تقول ع ا ئ ش ة رضي الله عنه كان يحب التبسم والانبساط والبشر وكان دائم البشر ا كثير الانبساط إ ل ى الناس كان إ ذ ا أ ع ج ب ه شيء تبسم تبسما لا يمكن م ع ر ف ة ش خ ص ي ة محمد بكل جوانبها ولكن كل ما في استطاعتي ان أ ق د م ه هو ن ب ذ ة عن حياته من صور م ت ت ا ب ع ة ج م ي ل ة فهناك محمد النبي ومحمد المحارب ومحمد رجل ا ل أ ع م ا ل ومحمد رجل ا ل س ي ا س ة ومحمد الخطيب ومحمد المصلح ومحمد ملاذ اليتامى وحامل عبيد ومحمد محرر النساء ومحمد القاضي كل هذه ا ل أ د و ا ر ا ل ر ا ئ ع ة في كل دروب ا ل ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن ي ة تؤهله ل أ ن يكون بطلا البروفيسور ر و م ا ك ر ي ش ن ا في كتابه محمد النبي الأمر الثاني يمازح ولكنه لا يقول إلا ولكنه يقول حقا مزاحه حق وكلامه حق ا ل أ م ر الثالث المزاح عند نبينا صلى الله عليه وسلم يدل على تواضعه وعلى قربه من أ ص ح ا ب ه و إ ل ي ك م بعض هذه الصور وهذه النماذج روى الترمذي في السنن من حديث أ ن س رضي الله تعالى عنه أ ن رجلا جاء إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال جئتك لتحملني على ولد ا ل ن ا ق ة قال له يا أ خ ي جاي تحملني على ا ل ن ا ق ة فقال له صلى الله عليه و سلم ليس لنا إ ل ا ولد ا ل ن ا ق ة الرجل ولى قال له نفسنا تعال وهل تلد ا ل إ ب ل ة إلا ل ا ن ولكن ق يعني أنا ما م ب ح على ا ق ة لكن ل و د ه ولد ا ل ن ا ق ة مزح ا ناقة و ل ش ن ه وهل تلد ا ل ل إلا ل إ ب ا ن و ق يعني ا ل ن ومزح ق يلدن الإبلة ف ا ه ومزح ظ ا جدا ه ولكنه ر ا بحق م ا ز ح عليه الصلاة و ا ا ل ل س م أنس الأذنين ابني لشنه مالك قال يا ذا يا أ ب و يضنين قال له يا خلاكين انت ذاتك تستمتع ي ا خ د النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يمزح يا خلاكين مزاح دين مزاح أ د ب مزاح رقي و مزاح ثوب مزاح ر ف ع ة يا ا ل سلام يا ا ل سلام صلى الله وسلم وبارك عليه مازح عجوزا قال لها لا يدخل ا ل ج ن ة عجوز جاتو مار عجوز ق ا ت د ع و لي ربنا ق ا ل ل ا لا يدخل ا ل ج ن ة عجوز ق ا ل ت تبكي قال لها لا يدخلين ا ل ج ن ة و أ ن ت عجوز ف إ ذ ا أ د خ ل ك ا ل ل ه ا ل ج ن ة أ ع ا د ك واتلى علي ها قول ه تعالى إ ن ا ن ش أ ن ا ه ن إ ن ش ا ء فجعلناهن أ ب ك ا ر ع ر ب ا أ ت ر ا ب ا يا ا ل سلام جاتو م ا ر ب ر ض و ق ا ت و راجو راجي ق ا ل ل ه ا ز و ج ك الذي في عينيه بياض لما تقول في عينه بياض ما ناعمه قال ت تبكي ا لها ما من أ ح د إ ل ا وفي عينيه بياض ايزول في عيونه بياض ياخي أ لكن والله والله أ ن ا خلي ا ل ص ح ا ب ة أ ن ا القريت الكلام د ه و ب ق و ل ه مستمتع به ياخي يا أ يا أخي لكن دام ادب شديد أ د ب عالي ل أ ن ه م نبي مقام بتاهيبه عشان الناس ما يهابوه كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما يقول عن نفسه أ ن ا الضحوك القتال السلام توازن يضحك لكن وقت ا ل ش د ة ش د ة وقت ا ل ق و ة ق و ة وقت ا ل ش ج ا ع ة ش ج ا ع ة وقت الحسم حسم وقت العزم عزم وقت الصرامه صرامه أ ح ك ي لكم موقف عجيب في مزاحه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام زاهر ا بن حرام زاهر ده الرجل اول ح ا ج ة قال لك دميم قصير والناس ما ب ح ب ه شكله يعني يعني من النوع ال يعني ال ل بيقول ع ل ه ما ق ي ا ف ة يعني يقولوا ك د ه الرسول كان يمازحه يقول زاهر باديتنا أ ن ا حاضره أ و نحن حاضروه يعني هم من ا ل ب ا د ي ة ونحن ناس الحضر ج ل ق زاهر ا بن حرام ت خ ي ل ا ل موقف ده أ ن ا دايما ر ك د ئ مش ا ً م معي ا يعني لما ا ن ت ق ر ا ل س ي ر ة دي تعيش ا ل س ي ر ة بمشاعرك وبكامل أ ح ا س ي س ك وبوجدانك ج ل ي جا زاهر واقف تخيل جابي وراه رسول و قبضه من الخلف قبضه شديد زاهر يقول شنو من هذا داري شاكل أ ر س ل ن ي فكني أزول ارسلني قام ر س ل ن ي ا ط ل ق ه التفت لقرسل عما شنو جعل زاهر يلصق ظهره ببطن النبي صلى الله عليه وسلم إ م ع ا ن ا يا ا ل سلام لقاها فحذا يشوف الرزاق يقول من يشتري منا هذا العبد ع ب ن ا ذل يشتري منه منا ن يقول زاهر إ ذ ن تجدني كاسدا يا رسول الله يا ا ل سلام يقول ولكنك عند الله غال يا زاهر الله الله لكن ي ا أ خ ي دي يا أخي, دي ما أخلاك دمع دمع يا أخي مزاح عجيب يا أخي مزاح عجيب محمد يوم البعث شفيعنا محمد نوره الهادي ده محمد محمد ما ما مزاح مزاح من الظلم أخلاك البعث أ خ نوره س ت م لكم هذه ا ل م س أ ل ة ب ق ص ة رواه ابو أ داود في السنن والنسائي كذلك من حديث اسيد ا بن حضير رضي الله عنه جاء النبي سلم وجد رجل من ا ل أ ن ص ا ر واقف ف و ك ز ه بعود في خاصرته ه ظ ا ر ط ع ن ه بالعود في بطنه الرجل قال لقد أ و ج ع ت ن ي و إ ل ا أ ن اختص ا منك ارفع ثوبك رفع النبي ثوبه فانكب الرجل على كشحه على كشحين يقبله ي الكشح ما فوق ا ل إ ز ا ر ما فوق الرباط بعدما يربط بنطلونه و ده أ ش ي ل فوق بنطلونه و أ ش ي ل فوق السروال فوق د هذا س م ه الكشح يقبل كشح النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فداك ارواحنا ونحن جميعا فداك يا رسول الله والله لا نملك إ ل ا أ م ا م هذه ا ل ع ظ م ة ا ل ب ا ه ر ة و أ م ا م هذا الجلال المشرق و أ م ا م هذا السمو ا ل م ت أ ل ق إ ل ا أ ن نقول صلى الله وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم